صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بثقوى الله عز وجل حيث قال في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله الامه الاسلاميه منذ مده ليست بالقصيره وهي تعيش نكسات حضاريه وعسكريه وثقافيه لا ينكرها احد هذا المشهد الذي لا يزال مستمرا اصاب قطاعا كبيرا من اخواننا المسلمين اصابهم بالاحباط والوهن والتخاذل في جميع الميادين بعض الناس اذا سمعته ينقل اليك هذه العدوى محطم هذا الاستسلام للواقع يجعل الانسان مكبلا باثقال ثقيله من العجز والكسل ثم يقعد الجميع عن الحركه والعمل ان هذا الشعور يسلب الناس قدرتهم على الصمود والثبات الا من رحم الله هذا الشعور ايها الاخوه مرفوض مرفوض شرعا من الله عز وجل ومرفوض واقعا الواقع دل على ان الانسان الصامد الذي لا يهين يؤثر ويغير ايها الاخوه الكرام هذه العقيده وهذا الشعور سببه الجهل بالسنن الالهيه والقران ايها الاخوه لمن يتدبر القران مليء بذكر السنن ولذلك في كثير من الاحيان يقول الله عز وجل سنه الله ولن تجد لسنه الله التحويلا ولن تجد لسنه الله تبديلا هذا الكلام موجه لنا لنتامل في هذه السنن التي وضعها وفرضها من خالق كل شيء سبحانه وتعالى الذي يصنع لك جهازاً وتعالى الله عن خلقه ولله المثل الاعلى الذي يصنع لك جهازاً ثم يحصل فيه شيء من العطل من احسن انسان تساله عن هذا العطل اليس الانسان الذي صنعه هذا الكون بما فيه خلقه الله خلق الخير والشر خلق المسلمين والكافرين والمنافقين كلهم خلق الله فالله عز وجل في كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذه السنن ومن هذه السنن على سبيل المثال وهي كثيره قوله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم يعني الله عز وجل قادر ان ينصر عباده بكلمه ولكن ليبلوا بعضكم ببعض في ايات اخرى ويتخذ منكم شهداء وليمحص الذين امنوا اذا ايها الاخوه هناك اسباب الله عز وجل يجعل هؤلاء المعاندين الكافرين المنافقين تكون لهم الغلبة في الدنيا احيانا لاسباب يريدها الله عز وجل ليستخرج عبوديه الناس هذه العبدية التي من أجلها خلقوا يقول الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ إذا كان النبي على مقامه ومنزلته والله عز وجل يؤيده بالمعجزات هذا حاله يجعل له عدواً من المجرمين فكيف بمن كان دونه أتظنون أيها الإخوة أن الناس يجعلون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 هيمنه المشروع الحضاري الغربي العلماني التغريبي حتى في العالم العربي هذا المشروع الذي يدعمه الاعلام بكافه وسائله الا من رحم الله هذا المشروع الذي انطلق في بلاد المسلمين كالطوفان الجارف طغى وبغى وراح يعيد صياغه القيم والمثل صياغه جديده لا تعدو ان تكون الا انها محاكاه ممسوخه للتيارات الليبراليه الغربيه الموجوده الان ومن قبل الان لا زال يعني على سبيل المثال ايها الاخوه بعد الثورات العربيه تبين عوار المشروع العلماني العلمانيون حكموا ماذا فعلوا سرقوا كلمه سرقوا قليله اجرموا كلمه الاجرام قليله في حقهم مارسوا كل انواع الاجرام والانحطاط الخلقي وهذه هي النتيجه هل اكتفوا بذلك لا زالوا ولا زالت فلولهم تحارب كل ما هو اسلامي حتى لا يصل الى اي منبر تاثير في العالم العربي او الاسلامي مؤامره مؤامره عالميه ضد كل ما هو اسلامي كما يسمونه ايها الاخوه ان اشد انواع الهزيمه هو الاستسلام للواقع الركون اليه لأن هذا الشعور يحطم الطاقات المسلمون فيهم طاقات عظيمة حطمت بأسباب هذه المشاعر إن هذا الشعور يقتل الإبداع يثبت الناس المنطلقين أصحاب الهمم فلا يجوز أيها الإخوة لا يجوز أبداً للمسلمين بأي حال من الأحوال أن ينسوا أو يتناسوا أن الاستقامة على دين الله أفراداً وجماعات ويجوز أبداً ان هذا هو طريق النصر وهو طريق الخلاص بعض الناس يقول ما عندكم الا اتقوا الله اتقوا الله نعم ما عندنا الا اتقوا الله لان هذا الذي ربانا القران عليه قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره هذا وعد من الله ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثه ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان تنصر الله ينصركم ايات الذي يروم الخلاص ايها الاخوه من الهزيمه والذل بدون ان يحقق الاسباب مثل الذي يريد الولد دون ان يتزوج المؤمن ايها الاخوه لا يجوز له مطلقا ان يغلبه الياس والاحباط لانه يستمد قوته من اين من ايمانه بالله ولهذا ايها الاخوه وهذا امر لا يتفطن اليه كثيرون لما هزم المسلمون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد رجعوا الى المدينه منكسرين ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم الدنيا قتل منهم من قتل وهزم انزل الله تعالى ايه قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين متى قيلت لهم انظروا الى التوقيت ايها الاخوه اثناء الرجوع بعد الهزيمه الاستعلاء بالايمان والاعتزاز بالدين هو الطريق للنصر وانتم لما هزمتم في احد بسبب خلل في هذه القضيه كيف حصل الخلل ما طاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر واحد اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم ان الله على كل شيء قدير ايها الاخوه الكرام ان الامه تمرض لكنها لا تموت الامه الاسلاميه يصيبها الوهن الضعف المرض لكنها لا تموت لان هذه سنه الله ومن سنن الله الثابته التي لا تتبدل ولا تتحول ان نهضه هذه الامه لا ولن تقوم الا بعمل لن تقوم بمعجزه خارقه بل ستقوم بسنه جاريه بين قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يبقى السؤال ايها الاخوه كيف نبدا التغيير كيف نغير واقع الامه واذكر الاخوه بان التغيير يجب ان لا نركز ايها الاخوه على المده في سنه في سنتين في ثلاث لا هذا الامر نكله الى الله نبذل الطاقات ونجاهد انفسنا في بذل كل ما نستطيع والباقي نتركه على الله تبارك وتعالى كيف نغير هذا الواقع ان القران والسنه دل على ان التغيير يبدا من اصلاح البشر اصلاح البشر اصلاح عنصر الانسان ان اصلاح التربيه ايها الاخوه هو بدايه كل التحولات الانسانيه مهما كانت اسبابها مهما كانت اهدافها الانسان اذا بذل طاقته في سبب معين حصل له المقصود حتى لو كان شرا انظروا ايها الاخوه الى كوريا الشماليه كوريا الشماليه بلد متخلفه بقايا شيوعيه عقول متحجره عالم منغلق البنى التحتيه في كثير من مدنها ضعيفه لكنها جعلت لها هدفا هو بناء ترسانه عسكريه نوويه تهدد بها امريكا نجحت او ما نجحت والله نجحت امريكا تهاب هذه الدوله الصغيره عدد سكانها لا يمثل ولا مدينه في ولاية من ولايات أمريكا لوس أنجلس سكانها أكثر من كوريا الشمالية كلها نيويورك نفس الشيء أيها الإخوة هؤلاء الوثنيون وضعوا لهم هدفا وعملوا من أجله ثم وصلوا وهم الآن كل يهابهم وإذا ذكر اسم بيونج يانج العالم كله قام لماذا؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم يهابوا عندهم هدف سعوا من اجله وهو هدف باطل فكيف نحن اصحاب الحق ايها الاخوه نحن نملك ما لا يملكه غيرنا عندنا برهان ونور من الله تبارك وتعالى اننا نعتقد ان الاصلاح يكون من البشر نصلح التربيه فتبدا التحولات باذن الله ولهذا ايها الاخوه توجهت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الانسان اولا وتزكيه قال الله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمه ان من الخطا ايها الاخوه ان يبدا المصلحون بتغيير الواقع قبل تغيير الانسان نعم هذا خطا الواقع لا يمكن ان يتغير حتى لو تغير فهو تغير صوري التغير الحقيقي يبدا من تغيير الانسان وهذا هو الذي عليه المنهج النبوي بل والمنطق العقلي ان الانسان ايها الاخوه بما وهبه الله يملك طاقات هائله قادره على التغيير مهما كان حجمه ولهذا حمل الله عز وجل الانسان امانه عظيمه من اعظم الامانات عجزت عنها سائر المخلوقات العظيمه قال الله تعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان بما ختم الله الايه حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فامل يا اخي المسلم كيف ختم الله الايه بهذين الوصفين الظلم والجهل الظلم والجهل صفتان اذا وجدت عند الانسان وعند الناس ولم يكن هناك جهود لازاله الظلم والجهل فان الامانه التي حملها الانسان لن يستطيع حملها ولذلك لا بد ان تتضافر الجهود لازاله الظلم والجهل ازاله الظلم كيف تكون بالايمان بالله وترسيخ مراقبه الله عز وجل في القلوب والتعلق بالاخره ازاله الجهل تكون بالعلم والتعلم بجميع انواع العلم المشروعه والمباحه علم الوحي ينير القلوب وعلوم الدنيا تفتح للناس دروب السعي في الارض والاستفاده من خيراتها هذا هو العلاج باختصار والله عز وجل يهدي من يشاء من عباده الى صراط مستقيم بارك الله لي ولكم في القران ونفعني واياكم بما فيه من البيان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 ان بناء الانسان ليس بالامر السهل الذي يظنه بعض الناس ان بناء الانسان وتغييره الى الاحسن من اشد الوان التغيير ويتطلب قدرا كبيرا من الجديه والمثابره والصبر وطول النفس والاستمداد العون من الله كما يتطلب قدرا كبيرا من سعه الافق وبعد النظر ولهذا كانت الرياده البشريه وقياده البشريه قياده الشعوب والحضارات تتطلب نوعيه من الرجال هم بحق ائمه قال الله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتبمهن قال اني جاعلك للناس اماما وقال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون يا اخي المسلم تامل تلك التربيه النبويه الكريمه للرعيل الاول من جيل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تامل كيف تحول الاعراب الجفاه الى رواد الامم وقاده الشعوب متى لما امنوا بالله حق الايمان واعتصموا بحبله المتين انها التربيه التربيه على الطمع في رضا الله عز وجل ولو كان ذلك على حساب الدنيا كلها انها التربيه التي تغرس المفهوم الصحيح للفوز الفوز شبابنا ما معنى الفوز عندهم اسالوهم لا يتصور الا فوز المباريات فوز الكره الله عز وجل ليقل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز مفهوم الخساره يقول ان يغلب النادي الفلاني النادي الاخر والله عز وجل يقول قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين هذه المفاهيم القرانيه هل تربى عليها شباب المسلمين انها تربيه ايمانيه عظيمه ترفع الانسان عن زخارف الدنيا واهواها وتثبت في نفسه قوه راسخه تجعله قادرا على تحمل تبعات الطريق ويسمو هذا الانسان عن الفتن والاهواء فلا تضره باذن الله فتنه ولا تعجزه محنه ومن هنا يبدا التغيير نسال الله تعالى ان يهيئ لهذه الامه امر الرشده يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انا نسالك ان تنصر هذه الامه نصرا مؤزرا اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا عزيز يا حكيم اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم كن لاخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك بكل طاغوت وجنوده اللهم عليك بطاغوت الشام فانه لا يعجزك اللهم عجل هلاكه اللهم صب عذابك عليهم صبا يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى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 انك على كل شيء قدير وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين